どうもあふれあなやがんばれあ اللهم افتح لنا ابواب ا ل ب ر ك ة ابواب ا ل ي م ه ابواب ا ل ق و ة ابواب العافيه وابواب الخيرات, وأبواب الخيرات،, وأبواب الخيرات،, وأبواب الخيرات. y h、uh...